بإنجازنا إحنا الشباب نفتح لجل أهدافنا مليون باب نبني الوطن بإنجازنا إحنا الشباب نفتح لجل أهدافنا مليون باب نوقف على الأرض ونجاري السحاب في معجم الإنجاز نتحدى الصعاب لنا شباب